من الإيذاء من صناديد قريش وقلنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يشتري من يعذب في الله فيعتقه وأن أباه قال يا بني إنك تشتري الضعفاء فلو اشتريت أقوى منهم فهم الذين يحصل منهم النفع ويحصل منهم المطلوب فقال رضي الله عنه إنما أريد ما أريد أي أنني أريد الله وأريد الدار الآخرة وأريد العجر وأطلب المثوبة بينما أباه يقول لو اشتريت أقويا فإنه يحصل منهم النفع عند الحاجة فقال رضي الله عنه إنما أريد ما أريد أي أريد الثواب والأجر والمغنم من المولى عز وجل وأنا لا أعتقهم لأجل قوة أبدانهم وضخامة أجسامهم وإنما أعتقهم لله ولأجل ما يلاقون من الأذى من صناديد قريش وأهل الكفر والطغيان ونقرأ الآن ونقرأ الآن بداية الدعوة كيف بدأت الدعوة بدأت بالأقربين وبدأت بما حول المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم في بطون العرب ثم للناس كافة. نعم. No. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. No. قال رحمه الله تعالى ابتداء الدعوة. وقال الذهري لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من آمن من عشائرهم. إلى من آمن من عشائرهم. فبنو كذا. من آمن من عشائرهم والبطن الفلاني من آمن من عشائرهم والأسرة الفلانية من آمن من عشائرهم فيأتون يأتي كبار القوم إلى من آمن من ضعافهم فيذيقوهم ألوان العذاب نعم فعذبوهم وسجنوهم فعذبوهم وسجنوهم وربطوهم بالقيد وغير ذلك نعم. وارادوا أن يفتنوهم وأرادوا من. أن يفتنوهم بمعنى يستمر العذاب ويستمر الإيذاء حتى يلجئ الإنسان إلى أن يكفر بالله وإلا أنهم داوموا على عقيدتهم وتمسكوا بها و على ما نالهم من الأذى في في الله عز وجل. نعم. الترمزي حدثني محمد بن سالم أنا عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا وغيرهم. وغيرهم قالوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين مستغفياً. قام بمكة ثلاث سنين يدعو. مستخفية يعني يدعو سرا يخبر من اطمأن إليه بالدعوة وأنه مرسل من المولى عز وجل فثلاث سنوات يدعو الناس سرا نعم لأنهم لو دعا جاهرا لما لهم من الأذى ما نالهم نعم ثم أعلن في الرابعة في السنة الرابعة أعلن نعم. بدأ الناس عشر سنين يوافي المواسم بدأ الناس مدة عشر سنوات ثلاث سنوات يدعو سرا. في السنة الرابعة دعا جهرا اعلن الدعوة واستمر على الاعلان عشر سنوات عشر وثلاث كام. ثلاثة عشر في مكة ثلاثة عشر سنة أو ثلاثة عشرة سنة وهو في مكة فلما أمر بالإعلان بدأ يأتي في المواسم هؤلاء من؟ قال هؤلاء من العوس هؤلاء من؟ هؤلاء من الخزرج هؤلاء من قبيلة كذا وهؤلاء من قبيلة كذا يأتون إلى الحج على ما كان عليه الجاهلية فيعرض نفسه ويطلب منهم الإيمان ويطلب منهم الدخول في التوحيد، ويطلب منهم إفرات الله بالعبادة لأن أهل مكة قاوموا ووقفوا موقف المعادي أو كثيرا منهم فبدأ عليه الصلاة والسلام يدعو الوافدين إلى مكة للحج يقف عندهم ويخبرهم بأنه مرسل من الله عز وجل ويطلب منهم أن ينقذوا أنفسهم من النار تمر على هذا عشر سنوات يوافي المواسم كل عام يأتي في الموسم لأن الموسم في ميناء مثلا يأتون الناس من هذه للقبيلة الفلانية وهذا من البلد الفلاني وهذا من الوفد الفلاني وهذا من البطن الفلاني يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والطغيان. نعم. يتبؤ الناس في مناديلهم وفي المواسم بأكال وفي المواسم في أمكنا يجتمع فيها القبائل ومن أسواقهم مكان اسمه سوق عكاظ ومكان اسمه سوق مجنح. ومكان اسمه المجاز ثلاثة أمكنة يجتمعون فيها يبيعون ويشترون فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في موسم الحج وفي هذه المواسم التي يجتمع فيها القبائل نعم. وفي المواسم بعكاد ومجنة وزي المجاز يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ يطلب رسالات رب أن يحموه أن يمكنوه من إعلان الدعوة يمكنوه من التبليغ عن الله عز وجل نعم حتى يبلغ رسالات رب يقول مقابل, مقابل هذا الجنة. لكم الجنة أريد منكم أن تمكنوني من إعلان الدعوة من تبليغ الرسالة ولكم بالمقابل الجنة جنة عرضها السماوات والأرض نعم. فلا يجد أحدا ينصره فلا يجد واحد، كل واحد يقول لا أنا ما يقول لو كان صادقا لا تابعه قوم فهؤلاء بن عمه وهؤلاء أعمامه وهؤلاء عشيرته نبذوه فلو كان صادقا فإنهم أولى بالمبادرة إلى الاتباع لا يجد أحدا صلى الله عليه وسلم نعم حتى يسأل عن القبائل ومنادلها حبيلها عن القبائل المكان هذا في قبيلة من بطن الوادي في ميناء المكان في مزدل فاساكن في مان هؤلاء جاءوا من المدينة يثرب هؤلاء من الأوس هؤلاء من الخزرج هؤلاء من الطائف هؤلاء من نجم يعرض نفسه فيسأل عن أمكنته ويطلب منهم شيئا واحدا أن يمكنه من تبليغ رسالة ربه فلا يجد أحدا يستجيب له نعم فيقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تبليه وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا مُتُم كنتم ملوكا في الجنة يا هذه دعوة المص المستق... قولوا لا إله إلا الله تملكون بها جميع الأمة من عرب وعجم وتنقاد لكم الأمة وإذا حصل الموت يكون معالكم إلى الجنة مطلب واحد أن تقولوا لا إله إلا الله ومعناها أيها الأحباب لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله لا شريك مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه فأنتم أيها الوفد أتيتم من بلادكم وحضرتم موسم الحج أو حضرتم في عكار أو حضرتم في ذي أو إلى آخره أطلب منكم شيئا واحدا أن تقولوا لا إله إلا الله فإذا قلتموها دانت لكم الأمة من عرب وعجم وإذا متتم فَلَكُمُ الْجَنَّةِ حَيَاةٌ سَعِيدَةٌ عَبَدِيَّةٌ لا أطلب منكم مالاً ولا أطلب منكم ماجاهاً ولا أطلب منكم عرضاً من أعراض الدنيا وإنما أطلب أن تفردوا العبادة لله وحده لا إله إلا الله قولوها وأبشره حياة سعيدة أو موتا سعيدة حياة راحة وطمئناد أو موت ينتقل به الإنسان إلى الدار الآخرة فينتقل به إلى الجنة وفيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. أنا ما أريد منكم عبل ولا غنم، ولا بقر ولا ذهب، ولا فضة وإنما أريد أن تقولوا لا إله إلا الله فإني رسول الله حقا أطلب منكم أن تفردوا الله بالعبادة هذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم للقبائل يعرض نفسه عليهم من بطن إلى بطن ومن قبيلة إلى قبيلة نعم وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعه فإنه ساذ كذاب أبو لهب يمشي وراءه وهو معروف بأنه من كبار القوم في مكة فيقول للقبيلة إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تغفروا بخير الدنيا والآخرة بالدنيا تنقاد لكم الأنبة وفي الآخرة لكم الجنة أبو لهب يقول له هذا الرجل هذا كذاب نحن أدرابه نحن أسرته نحن أقاربه ولو كان على حق لاتبعناه فإنه لو كان الذي يكذب أجنبي ربما يقال هذا الأجنبي مغرب لكن إذا كان الذي يكذب من الأسرة من أسرته ومن أقرب الناس إليه يقول لا تطيعوه له صاب صاب يعني خرج عن الجاد خرج عن طريقة الآباء تعدى طريقة الأجداد انحرف عما كان عليه أهله فنحن أدرابه لا تطيعوه نعم فيردون على رسول نعم صلى الله نعم وابو لهب وابو لهب وراه يمشي معه لأنه إذا ما كان ابو لهب وراه فربما لحسن حديثه ولسماحة أخلاقه ولطيب سجايات ينقاد لهم من ينقاد من العرب لكن مدام أقرب من أقرب الناس إليه يمشي معه يقول هذا كذاب نحن أدرى به. وهذا هرج على دين آبائه وأجداده ولو كان ما يقول خيرا لكانت أسرته أقرب الناس إلى اتباعه يقول لا تطيعوه فهو صابئ فهو كذاب نعم وعبو لحب ورعه يقول لا تطيعوه فإنه سابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردون عليه لكم. أقبح الرد يقول لكم صادق شوف أهلك فالأهلك يتبعون كيف بينا ونحن غرباء أتينا لبيع وشراء أتينا للحج أتينا لمكة لكذا نتبعك وأقرب الناس إليك اللي بتعندهم على مدار الساعة ليلا ونهار ما اتبعوك لا فيردون عليه ردا قبيحا ويؤذونه وعشد الأذى نعم فيؤذونه ويقولون أشيرتك أعلم بك أشيرتك أعلم, أعلم بك إذا كنت صادق أقنع كيف تقنعونا ونحن غرباء ليس بيننا وبينك صلة ونحن بعيدين عنك فأنت أقنع جماعة أقنع أهلك أقنع من بني عسيرتك من يعرفونك ويعرفون صدقك أما نحن فدعنا فهذا ردهم علي نعم وهو يقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا هذا الموقف المتصلب لو شئت غيره لك لكن هذه إرادتك سبحانك وتعالي نعم ولما نزل عليه قوله تعالى وأنزل أشيتك الأقربين لما نزل عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القضايا وعلى البطون الوافدة الى مكة وعلى من يقدم للحج او يقدم للعمرة وعبو لهب يتبعه ويكذبه نزلت عليه الآية الكريمة وانذر عشيرتك الاقربين فصعد عليه الصلاة والسلام على الصفاء نعم صعد الصفا فنادى وا صباحا يعني اجتمعوا هلموا تعالوا إليه وصباحا يجتمعون فلأجل أن يلأجل يت... أن يأتوا إليه ليعرفوا الخبر الذي دعاهم من أجله فكان إذا أراد الرجل أن ينادى قال وصباحا فاجتمعوا مكة مجتمعها مجتمع صغير فإذا صعد على الصفا وقال بعلى صوته وصباحا اجتمعوا إليه نعم فلما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفيح هذا الجبل أكنتم مصدقين قالوا نعم لما صعد لما صعد عليه صلاة والسلام على الصفا واجتمعوا قال اسمعوا لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم أقبلا من خلف هذا الجبل أو من هذا المكان أتصدقوني قالوا نعم نصدق ما عرفنا عليك كلم بأنه معروف بأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أو لقبوه بالصادق الأمين لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقية قالوا نعم ما عرفنا عليك كذب. دائما أنت تتحلى بالصدق وتتصف بالكلام الذي لا يحتمل إلا الصدر. نعم. قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي. يدي الشديد أنا أسألكم سؤال لو قلت لكم إن في خيل فيها عدو يريد أن يكر ويفر ويريد أن يغير عليكم ويا عند سفح الجبل ستقولي ولا لا قالوا نعم ما عرفنا عليك كذبا قال إني نذير لكم أي مرسل من الله عز وجل لدعوتكم إلى الخير وإرشادكم إلى الإيمان وأطلب منكم أن تفرضوا الله هذه بالعبادة لتنقذ لكم الأمم. نعم. فقال أبو لحث تبلا. فإني, لك. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لحث تبا لك ما تب جمعنا إلا لهذا. لك أي خسارة خسارة بعد خسارة تبا لك ألي هذا دعوتنا؟ يعني لما قال وصلح اجتمعوا. فقال لو قلت بأن خيلا عند سبحي هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أبو صدقي قالوا نعم ما عرفنا عليك كذب قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أنذركم أخوفكم من الوقوع في النار أدعوكم إلى إفراد الله بالعبادة فأبو لهب أراد أن يستحقره ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبل لك يعني خسارة ألي هذا دعوة يعني جماعتنا لأجل هذا الكلام اللي بتقول؟ لا. فنزلت كف يد أبي لها بدوة نعم فأنزل الله قوله تعالى فأنزل الله قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب وتب ما لهب وتب ما أغنى ماله وما كسب قال ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول استمر عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا ثلاث سنوات مستخفيا ثم نزل عليه في السنة الرابعة وأنذ... فاصدع بما تؤمر فصدع بما تؤمر يعني أعلن الدعوة أعلن دعوة الناس إلى الإيمان أخبرهم بأنك مرسل من الله عز وجل فقال لما صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام لو, أن خا... لو أخبرتكم أن خيلاً تريد أن تخرج عليكم من صفح هذا الجبل أم صدقية قالوا ما عرفنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب. أبو لهد قال تبا لك هل هذا دعوتنا يعني هذا الكلام الذي لا يساوي شيء تدعون له فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب. نعم قال ابن القيم رحمه الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستفجر ثلاث سنوات يدعو خفاءا وعشر سنوات يعلن الدعوة في مكة مثل ما صعد على الصفا في السنة الرابعة وقال إني نذيع لكم بين يدي عذاب ففي السنة الرابعة أعلن الدعوة وحصل الإيذاء لجند الله وحصل الإيذاء لمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأت الهجرة الأولى إلى الحبسة وتلتها الهجرة الثانية على ما سيأتي تفصيله نعم ثم نزل عليه فصدع بما تؤمر وعرض أن المشركين اصدع بما تؤمر يا ايها المدثر قم فانذر فاصدع بما تؤمر يعني الطريقة التي كنت تسلكها سابقا سرا انتهى والان اعلن الدعوة اعلن انك مرسل من الله عز وجل نعم اول دم اغريق دم أول دم أهريق في الإسلام. نعم. ثم دعا رسول. في السنة الرابعة. وفي السنة الرابعة, وفي السنة الرابعة درب سعد بن أبي سعد بن عبي وقاص رضي الله عنه. نعم. فاتح القادسية. وفي نعم. السنة الرابعة درب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين فشج. فشج. مربين الفرق في في في كتاب الجنايات شج. الشجة هي في الرأس والوجه خاصة وأما في بقية البدن فيقال جرحه فإذا كانت في الوجه أو كانت في, في الرأس نقول شجة وإذا كانت في بقية البدن نقول جرحه نعم. وذلك وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها. في الشعاب في أمتنائهم ويصلون. نعم. فيصلون فيها فرأهم رجل من الكفار ومهو جماعة من قريش فسبوهم من وضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم. وضرب سعد رضي الله عنه. رجلا من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتركه حينما حصل منه السباب وإنما شجه فسال الدم يعني ضربه في رأسه أو وجهه وقلنا بأنه إذا كانت موضحة إذا كانت موضحة إذا أبرزت العظمة ولو قدر إبرا نسميها موضحة المهم أنه شجه فسال الدم نعم فهذا أول دم أريق في الإسلام. نعم. فكان أول دم أريق في الإسلام. نعم. استهزاء المشركين. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستدعفون إذا جلس عليه الصلاة والسلام كبار القوم في منعه لأنهم لم يستجيبوا وإنما استجاب له الضعف استجاب له الضعف ومنهم من كان أبو بكر رضي الله عنه يشتريه ويعتقهم، فكان من عمله رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا وجد أن هذا الضعيف يؤذا في الله وينال من الشدة في سبيل الله اشتراه واعتقه حتى أن أباه قال يا بني أنت تشتري هؤلاء الضعفة لا تستفيد منهم شيء فإذا كان الأمر إذا نزم وأردت أن تعتق فأعتق أقويا ينفعونك عند الحاجة أقويا في أجسامهم وأقويا في عضلاتهم ينفعونك عند الحاجة فقال رضي الله عنه إنما أريد ما أريد أنا لا أريد قوة الجسم وقوة العضلات وإنما أريد قوة الإيمان فأنا أشتريهم وأعتقهم لقوة إيمانهم وصلابة عقيدتهم فقال قولته المشهورة إنما أريد ما أريد يعني ما أريد قوة الجسم لا نعم وحوله المستدابون من أصحاب مثل أمار بن ياسر وخفاة بن, بن عرق وسحيب رضي الله عنهم جميعا وارضاهم وبلال رضي الله عن الجميع نعم وسحيب الرومي وبلال واسبعهم فإذا مرت بهم سحيب الرومي وبلال الفارسي رضي الله عنهم جميعا وارضاهم وبلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالتكبير الله أكبر الله أكبر نعم هو مؤذن رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن من ابن أم مكتوب فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وأما بلال فهو يؤذن بليل ياكل الإنسان ويشرب ويأتي بأفعاله المعتادة نعم فإذا مرت بهم قريش استهدا بهم وقالوا أهؤلاء جلساه قد من الله عليهم من بيننا يقولوا إذا يعني كان عليه الصلاة والسلام يجلس وحوله المستضعفين من حوله حوله بلال الفارسي حوله مال صهيب الرومي حوله من ب... نعم. الحبس. الحبس. نعم. الحبس. بلال بلال الحبسي نعم وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا وأرضاه وصهيب الرومي وخفاف ابن الأرد وغيرهم فإذا مر بهم كما ورد في الآية الكريمة وإذا مروا بهم يتغامزون فقالوا هؤلاء ليجلسون مع محمد قد من الله عليهم من بيننا يعني لو كان الأمر خيرا فسبقناهم إليه. لو كان الأمر خيرا لاتبعناه قبل هؤلاء الضعفاء. نعم. فأنزل الله أليس الله بأحكم بأعلم بالشاكرين. نعم. ده. فإذا مرت بهم فإذا مرت بهم قريش استادوا بهم وقالوا أهؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم من بيننا فأنزل الله. فبلان جاء من الحبس. وسلمان رضي الله عنهم جميعا جاء من فارس وصهيب جاء من بلاد الروب واك اجتمعوا حول المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم. فأنزل الله أليس الله بأعلم بالشاكرين نعم. وفيهم نذل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا ولأجل الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال أبو جهل والله لئن رأيت محمد يصلي لأتعن على رقبته. لأتعن على رقبته يقول لي لما حصل الجهر بالدعوة وأريق أول دم في الإسلام أراه سعد رضي الله عنه قال أبو جهل لو لو رأيت يصلي سأعمل فيه كذا وكذا وأطأ بقدمي على رقبته. نعم. فبلغه أن رسول, الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. فأتاه فقال ألم أنهك, أنهك, أنهك عن الصلاة؟ ألم أنهك عن هذا العمل وهذه الصلاة؟ نعم. فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتهى رني وأنا عز أهل البتحة عز واحد في مكة. يعني زيادة على ما تقوم به من عمل مستغرب. وهو أنك تصلي جهرًا ومع ذلك تنهرني وأنا أعز أهل البطحة هذا الكلام يقول أبو جهل نعم فأنذر فأنذر قوله تعالى على عيني ينهى الذي ينهى عبدًا عبدًا إذا إذا صلح صلح عن الصلاة نعم وفي بعض الروايات أنه وفي قال في بعض الروايات قال ألم أنهاك يعني أقول لك لا تصلي ومع ذلك تتحدى وتصلي وتنهرني أيضا وأنا أعز أهل المكان نعم. وفي بعد الروايات أنه قال ألم أنهد فوالله ما في